تعال واستعين واستخر وعوذ تعالى من شرور انفسنا ومن الورد الورد اللي جاب الشفا صح احنا هو اليوم اللي فضل على الايمان سنعرفها بس واشكر الله الذي كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد على محمد على <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا تبوا الله يا أيها الذين آمنوا الله ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تبوا ربكم الذي هم في نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا وتقوم الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيبا يا أيها الذين آفوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصدح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُّبَكُمْ وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدف الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شط الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أمام أدف إخوتي في الله والذي فلق حبته وبرق النسمة إني أحبكم في الله ولست أمامة جل هو أن يتبعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل ربما تعالى عملنا كل المصالحة وتعالوا لوجهك خالصا ولا تتعفيه لأحد غيرك شيئا أحبة الله كيف حالكم؟ كيف حال قلوبكم؟ ما رح؟ وأنا دائماً مؤكد أن هذا السؤال ليس لزما على الجميع، وإنما سؤال وخصوصا حين التقيم بأحبتي وجه لوجه أريد له إجابة. واللي لازم يلاقي بالظبط اي معلومه هنا على طول بس احنا كده مش عايزينش لا ورا ورا لك المعلومه ما تعرفش تدخلني جهتي صح لا لا استنى استنى طب انا بقول لك ايه معلومه ولا ولا دي جي في جروبكم ما كلش وفي عيون مش اكتر انتوا باشا قلت لي كده بالليل اه تدخل ترس السنجه يا ان اقول ان الله خلقنا لعبادته و صحه و ربنا ان نكون خالصين لك. قال سبحانه قل إن صلاتي ورؤسوي وحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سؤال عم سؤال هل نحن قوم نعيش لله أم أنا نعيش في أنفسنا وشحواتنا وأهوينا ومرادنا من الله. محتاجة وقفة عشان تفكر وتسأل نفسك فيعني أنا أعيش نفسي ولا أنا أعيش نفسي؟ وقفة وطقوسية. التالي وقفة ان انا اضمع على نفسي وقفة واسأل هل السنين اللي مرت من حياتي دي بعد ما عرفت الدين ومشيت طريق الاجتسام يصبح ان تكون هكذا الحياة لله ولا ما نحتاج من الدين نعدل طريق الحياة اللهم أصلحنا لك المصلح أن تكون أبي بدرتي. أختي أنا أحبكم في الله. وجئت جئت الليلة موضوع سلسلة جديدة أبدأ فيها من عندكم من أبي كبير شرقي. أسأل الله جل جلاله أن يرحم الموحدين من أجل شرقي. تشهرون بالكرم والبخين من سمي عصم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فاشترت عليكم قبل أن نبدأ الموضوع سيبوا تلفونات انت هيبك خلق كده أخذت مقطع ما مراتك بأس انت كده فأصرفتنا ايه في المقارة تلفونات وخليه معايا حاجه <تصفيق> <والتصفيق> زمت... سمت... في الدنيا ولما سمعت سامع مندبي طلع يتصل بره على ميرسورس كفه التليفونات انا في الله حد بره وافي قررت على احداث يناير كما يقول يا ابني ايه بدوا بقى سويا عشان عاربا كده؟ <تصفيق> في... شو شغالين من تحت دول ايه تابعنا ولا مش تابعنا؟ مش تابعنا ايه ما عاش صلى النوح تتصور ولا ايسا كده؟ على سيدك النبي صلى الله زيد صلى صلى الله عليه و وسلم يوم تساوه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت هذه السنة وصارت الأمة شذر مدر طرعت هذه السنة وأنت أمام الدوليسيوم تتابع الأحدى وأنت أمام النت تتابع الأخبار وأنت أمام الإقراءات والحوارات تتابع المفاجآت والخواطات الصحفيين وأنت وراء الجرائب تقرأ التحليقات وتسجل الأخبار أي زهب قلب الأمة هو الموضوع. عنوان الموضوع قصة القلوب. القلوب في خلال هذه السهول الطويلة بتغيح حرما. وهو الذي انزل اليكم الكتاب والصلاة. هذه آية ترسم حدودا ومعايق. وتضع اصولا وتوارد. وتبين فتن واهوان. قال ربي. ولما قلت لك قال ربنا عزك. يسمع. لكن كلام ربنا دين كلام البشر. لما دين كلام ربنا يسمع بقلبه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو سنة كونية. ان يكون الانبياء واتباعهم لهم احدى. ولذلك خذ افضل ان من ارضي جميع الاطراف فهو مناسب انا لست مطالب ان ارضي جميع الاطراف انا ارضي بس دول الله وكيلنا كنت لذلك قال ورقة في أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتني فيها تزعن ليتني أكون حيا حين حي يخرجك قوم قال أو مخرجيهم قال ما أتا رجل بمثل ما أتيت به إلا عوتي إذ الذي ينشي في سكة الدين. صح. لازم يوضي النفس على له أعداء. كسبوا أقل. أعداء لمنهج أو أعداء لشخص هناك ناس رفض الإسلام من علمهم أنه حق لرصيهم شخصا ضيفة؟ هل يشاهد اليومين؟ ماذا؟ اهنا رجل للمرحلة عشان كده لما مجالبك هل تلاقينا نحو آه ده خبير الفتن الرسول قال له اسماء المنافقين يا ترى صرفين اللي هيقول لنا النهاردة على اسماء المنافقين كان يظهر في اسماء المنافقين النهاردة شوف المنافقين اسمك لو نسلت الكسوف هل انت فيها اسمك اللهم طحر قلوبنا من النفاق اللهم طحر قلوبنا من النفاق اللهم طحر قلوبنا من النفاق اخوتي انا بحبكم بالله سريم عقليق قال جاء الناس يسألون رسول الله عن القير واسألوه الشري مخافد أن يدركني فقلت له يوما يا رسول الله قد تكون في جاهبية وشر فأدان الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت هل بعد الشري خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهجنون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكشف قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاءات على أذواق جهنم. دعاء من عجابه إليها قد لفوه فيها. قلت صفهم لنا الرسول الله قال اسمع هم من جلدنا ويتكلمون له بأنسنا تنا لهم قلوب شياطين في جسمانهم إنس. تجد رجلا او امرأة تجد انسانا الجسم جسم انسان والقلب قلب شيطان قالبه شيطان احيانا بس القلب تطلع كالبه مش مشكلة كلا المعليان صحيح تجد قلبه قلب شيطان وقد قدم الله شياطين الانس على سياطين الجن لعرابتهم في هذا الباب احياناً دير الشيطان الانسي اكثر من السيطان الجني قال الله عنه عز وجل سياطين الانسي والجن والجن الأول. الانسي الاول فالسيطان الانسيه اكثر اكثر يوحي بعضهم يا سيدي انسوجين بيكدوا ماشي ده انك انت ناسي ان في حاجه اسمها اضطرش ناس انت ناسي اكثر الناس ناسيين ان قدر ان الواحد بيفكر كده هو بيفكر بيرطن انه بيفكر انت مش بتفكر بس ده امال يوسوس لك وانت مش بتعملها ولا دايما بنقول ان النيلحق مع الشيطان لازم الشيطان يهربوه ده ايه نشطان انه يراكم هو قريبه من حيث لا اتعملهم لذلك لما تحس ان انت بتاخد بتدي مع الشيطان بعض الناس بيقعد ويحط رجله على رجل ويسرق هو الشيطان سيجرتين يدردشهم على بابا يوضل يقول السيطان يقول هو السيطان يقول هو يرد عليك ويتكلمه مع ابانه ويددسه ويظنق الابر انه هيضر يتنع يا ابني ده السيطان هذيك يعمين من هذا يسمعه بالفضل فإذا الشياراتين والإنس والزنة ايه؟ دم يوحنين الكلام في الخفاء ان له وسمره بص شوف بتعملوا ايه قالوا ايه وكسيرها كترهم يوسف يجي الي انا من باب الطف بس عشان بس يشوف الشيطان لعبه بسيطه صغيره خالص احمد الدربله بيحكي من عندهم مش هنا الله يخليكم والحاج فضل الله مش من الرجل. الرجل الصالحين بيقول لي ايه ان انا سمعتك مرة في درس بتقول اللي يكون واحد صعيدي يبقى أكثر صعيدة كله ويضع سنته الهلبيان ويقول روح في الكعبة فانا بايب كده جالك عم صايد قالي عم الشيخ الناس دول الباطوني وحن بيصلي كده واحد بيصلي كده واحد بيصلي كده, كده. ايا فين انتجاه القبلة وقلت بقشوك يا شخي عقوب فهم اللي يستمزوني هوا يجب أن يصلي دي عشان يوزا له هن ينتقل وهو المحرم وهو محرم وبيذكع الشيطان دي الأحيان الشيطان يقيل عن اللعبة كبيرة بدايرة واسعة على في الآخر يوقعها في الضبط وبالراحة وبافتناها هم اللي بيذكع في شيء بحططه الى رجعه في صخر في قائله في هذه صخر في القنديه نوره تيكه ومزهر وملمع ومسج ويج على وانا بقولوكم 11 شهر اللي فددوا العمل عملوا عماية انتو سمعتوا كلام ما سمعتوهش في حياتكو قبل كده صح ولا كلنا ولا كلنا سمعنا كلام والكلام ده سلسل الأقدام وضيع كله لأنه كلام ايه بس كل واحد اي حسد الوتي ازاي تسوأ له كلام اتحك عليه وجر رجله مغينا عن الحق قلت في كتابنا المسمع عقده مدرسة الحياة لن تستطيع امرأة أن تخدع رجلا إلا بمساعدت منه ورضاه بذلك. والعكس صحيح. لو ما تفكر، إن ما تقدر تخدع رجل إلا إذا كانت خداعته بيه بمزاجه. نحن في عاص، قلت قلت أيضا في مدرسة الحياة نحن في عاص للأسف الشديد أن الناس ضطوه. بأن يخدعوا بالباطل والكذب لما يجي يقول له يا فاضل الشيخ محمد يا عقوب ده انت نور بدورنده انت راجل بركه ده ده وانا عارف ان انا وشي لا ولا راجل بركه ولا من كده بس الحكمه دي أنا عبد مزمل القاص اللهم ارحم عليه وعلى اصحاب المسلمين لكن طماطم الناس قال له اسمع كده كسر الله رمضانك امين امين محمد علي انا اضرب نفسي منك انا عارف اكلم على ربنا لكن بعض الناس صدق الناس وكان ده مساله عشان قالوا ايه كاد الرجل في يده بحرا والناس يقولون في يدي تروى فصدق الناس ولا لا لو والله يعني هو كده هو قال تدخل ولا متعارسين. انت لا عن يكين انك بالشيخ ولا حاجة. ومع ذلك عملين ينفوغوا فيك وانت بتسجد. هو ده الغرب صغر في الطبيب. بس صغر في القول يرؤوش على مين? يبتحك فيه على مين? اللي جاي الكلام? على مساء? على اواء? هو محمس جبل. صغر في القول يغرور شخص مثال سيدنا آدم عليه السلام لما كان في الجنة وكان حريص على إنه وعد في الجنة وكأنه كان حاسس إنه هيحلوا بها فالشيطان دخلوا من الدخل ده قالوا له هل أدلك أم على شجرة الخلد ما قالوش لأ شجرة المعصية تسمىها ايه الخلد وممكن لا يبلغ. لا لا لا مش باسي كده. وقاسم هما اخطر بالله اني لهم لبنك. هذه نصيحة انا بنصحك لو انت عايز تضيع الدين بلا. فبصف اخلي. لكن لو انت عايز تخدم الدين او السيء كريم. يشعر كريم. ولا دايما اقول ان من اخطر ما يكون على قلبك. ان تهاضع. إن المنافقين يخادعون الله و خادعون يخادعون الله والدين أمر وما يخضعون إن أنفسهم ما يشعرون. في قصة سيدنا عبد الملك قال فبينما أطوف في السوق إذا بنبطي من, من نبط الشاب بيدي الكتاب قال من يدل على جعفر الجملك فأرسل نسوا إليه فدفع جري كتابا فلما فتحته إذا به من ملك لسان يقول ما غنى أن صاحبك قد قال ولم يجعلك الله بدار مهان فلحق بينه واسك إذا كنتوا شديم باكم القصة إني سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن رزق التبوك. المنافقين قوم لسيدنا النبي صلى عليه وسلم زيني النبي صلى يععبي زين صلى عني. صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أعذرننا فحد لهم منهم ظواهرهم وذكرت رأيهم إلى الله حتى جاء كعب بن مالك فقال يا رسول الله لم أكن قط أقوى ولا أيسر من مدينتك إلا فلدت عنك. أنا ربي الشهود، أنا الوطن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. اللهم رزقنا الصدق وجعلنا مثالا له. أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيه. ثم نهى عن كلامنا نحو الزلادة. الرسول قال: ما حدث كلام الزلادة إلا صدقه. سيد صلى الله عليه وسلم ما بيكلموش وابن عمه وزوجته وولاده وجيرانه محدش بيكلموه الكل ناقص تصور انت والله انت صعب عليا اللي عايزني بقى اختاروا لهم قربنا يوم القيامة نخص سلاسة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظروا إليه ولا يسكيه ولهم عذاب أليم ملك كذاب وعائل مستكبش شكرا ملك كالسعب أن أقول لنا أفضل لا أعلم أن كده أن أعلم أن أعلم الدعاء اليوم ملوك المرض كالدعية الذي يكسب كالملك الذي يكسب ربنا أذكر إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الدعية الشاهد ايه؟ بس عايز اقوله ان الراجل لما صدق لا لا الشاهد الشالب اللي انا عايز اقوله لما سيدنا اللي بيصلي عليه صلى الله عليه خاصة من الراجل له حس الجرب ايه? حتى تنكرت لي الارض فما هي بالارض بالارض التي اعرف. قال انا جالسكت على الارض احس الارض كمان خصماني بتقول لي مش هسجد عليك فانا اذا جئت يوم القيامه والله يخصمك فما يكلمك هذه اشد عذاب من جحدا انه يمصاخ وابن عمه خصمه وسيدنا النبي صلى عليه عليه مخصمه ابو بكر وعمر وعشمان وعليه والصحابة والخصميه فقال له رسالك ملك خصمه الملوك يخاطبونه شوف اللي الفتنة حينها تشتدت ملك خصمه بيقول له ايه يقول له اذا كان النليل خصمك لن يجعلك الله بدار مهانة انت ما حدش يقدر يجينك اعزك تعالى! إلحق بنا الولد اتتعالى والتعالى! مسيحنا جعب ابن بارك ويسك الكتابة كان يقدر يقول وهو الشاهد من الحديثة يكسوها الثوبة دي والطيقات لقزانة مش مسلم مروح وتعالى دعوة صح ولا؟ يقرر يعملها جدا أن تكسو الباطل ثوبدين. تبقى واحدة عايزة تطلق من قوسها تقوم تقول أصلا أصل ما بيصليش، أصلا هو ماشي. ما تكسهات ثوبدين. انت ماشي مع واحد. انت شاكة. لك شوفها. فلاش دي في الوسط؟ هؤلاء. كثير من الأدب هل الشيخ محمد العجب؟ طب ربنا بيمكن الناس دول انه بيفتلهم في ليه؟ ربنا بيقول فاني ولو شاء ايه؟ الله الله الله الله شو مبتلك اعبد عنا؟ ايه وَمَا يَفْتَرُونَ زَرْكُمْ يعني بترك ليش تعملين؟ بتستمع همس؟ ما تنخس همس؟ ما وخلي اللي يقول, لي يقول. Asta mai o să de الذين لا يؤمنون بالقران يتصخر يعني يتصرف الله Ayud함 Ayudh Alguien وليرى وليخلصها في القول والعمل ولتتجه ان هو من ال فيتال وتواصلوا جميعنا امورهم في الفن ولتصغى اليي اي ب... لوحي شياطين ليه هم لكل نبي عدوى ويقولوا بعضهم إلى صخر فتقول غروره ولو شاء الرب كما فعلوه فثار وما يفسرونها وليصر يعني لا مش تستمع تبيه يعني مش بتسمع تشري يعني تصرا يعني تشري كان رسول الله صلى عليه ثم ودخلت عليه الهرفه ف اصغر طالبا اليه يعني مجيره بيجي لنا هنا عشان تشرب ورتصع إليه أف إلى ذب الذين لا يؤمنون أشخاصاً من زمان سمعت كذا مني مرات أن القلب أربعة أجزاء الصدر والقلب والفؤاد والذب أربعة أجزاء الأربعة أجزاء على بعضهم اسمهم القلب زي الحين كذا فينا بياض وسواد ونيء و ورموش وكل جسمها عين؟ كذلك القلب اربع اجزاء واربع اطول والاربع اسمهم قلب. الصدر هو جزء الوجه للعالم الخارجي. الصدر ده محدد طيب والشر. الصدر ده له خاصية. كل جزء من الاجزاء له خاصية وله مرض وله علاج. من خواص الصدر انه انتشرح بشيء ضارة بالضبط. السهم اثنين القلب القلب محل التقلب والتغير الدائم ثلاثة الفؤاد محل التثبيت قال الله كذلك لمسلف تبيه فؤاد الفؤاد أي نعم فتضع بتثني وتفطع بتثني وتفطع قال الله وَأَصْبَحَ فؤاد أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَدَتْ لَتُمْجِنِهِ الفؤاد ده يبقى بإذنه يقين يرتكب أم المرزم عليها السلام مما فؤادها مليان يقين ربنا قال لها وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ فإذا خفت عليه شوفت دين يعني المرحة الأم لما الخف على انها تعمل ايه؟ تشطنها تخربيه لكن ربنا قال لك لأ لو قمت عليه النيل ده رمى في البحر بعد ما معرفه في الفكره اللي انا عاوزه كده فقط لا غير الصبح طبعا في تاني في البحر بيدي واصبح موسى علل فواتهم من اليقين فإن كانت تضغير كذا لا يخائبني. ذولاً ربطنا على غلبها لتكون من المؤمنين. إذا ضرغ الفهد من اليقينه تدى الإيمان. احتز الإيمان بضيع. كان شكراً كثيراً. لحظة واحدة. يحتز فيها يقينك أن الله هو الرزاق لحظة واحدة يحتز فيها يقينك أن الذي يحمي الدعوة فيحمينا هو الله لحظة واحدة يحتز فيها يقينك يسقط سماء إيمانك على أرضه فلا تفهم لك فاغمًا الله يرحمه الشيخ في اسكبه من الرزاق؟ الله بس نستغل با. أي يقينك أنه يجير سكر كشيء عربي ولا المحب ولا المصمد ولا المعنش الرساق الله. الله كل هذه أسلام لسه بيقول يتكلم في يوتر في توحيد محتاجين أن نحنقض التوحيد مرة تانية محتاجين نعلم التوحيد من الأول أن هذا التوحيد هو محتاج وتعلقت القلوب الأسباب التي هم ضيّا وهم ضيّعون مين يعمّض يعمّض ضيّا ومن ويعمل من؟ أهو هو الذي يحمي دينا؟ ونخش بأسباب تغاري بسرعة من أفيء ناحية الدين أبداً أبداً أبداً لن لا لا لا إذا الفوائد أحد يقيم الصدر الفؤاد مرحل اليقين الفؤاد مرحل اليقين فشباه مرحل اليقين أس كان في حدنا مساء اليقينية ثابتة وجود مجلس تشريعي في الأمة شر إذا كان يشرحه بغير ما أنسى وكذا يقين بيقين تحصلوا عليه والنحل ما تجيب تذكر حلقولي وروح صحبتي يعني يقين أن المسلم اكل مسلم مش اكل كافر جديد بس ومغيروا موقفهم كان كثير ولا يقل فيه بتعزج ابني يا عشان بحبكم في الله وبقول يا ايها الناس رودوا الى يقينكم الاول الله فأقم موجهك للدين حنيفا والماذا حسن قد حسن كهواء اله من الذين غلاما معلم يعني ايه حنيفة الحنف الميل بس دا الميل في اتجاه الارض اتزان اللي ما يمنى الى الظهر ما يمنى كنا دايما نقول ان ربنا اصحب على أهلك متوقفاً عرص لكن ما يمنى الله ما اللي الدين ما يمنى في جهة الدين ربنا خالها لك قلباً القلب ده, ده في من الصغر دائما الى جهة اليمين عشان يقولك ميل ده قبل افر افر ميل دي بيها اليمين هي دي حنيفة ده الكلام انا مش هادة في بس اوصف اوصف الواقع الباطل الشرير اللي فيه تهدى نعينا عشنول الإلاغ فالإلاغ التميل الإلاغية تنتي تميل ما تبصى الناشط جميع الأطراف فتوفى النهارة دنيا مجرد فتوفى النهارة ترضي مجردك ربنا فتوفى النهارة تهدى أمير ربنا ويمسخي فالله سورة جميع وليتصر لما حضى حذيفة بماج الموت جلس عبد الله بن مسعود عنده وبتكلمك عن اثنين هيك على الشين صار لك حذيفة فعبد الله بالمسعود صاحب الهدف قال رسول الله صلت عليكم بهذي ابن مسعود عبد الله بالمسعود عند وقت سيدنا حذيفة بيقول له اوصني سيدنا حذائفة المنمون ووصيد عند النوت لو مطلت استعد أعطى من هنا. صلى الله عليه وسلم المسروض. المسروض صلى وسلم ويصال بسنك فذيفة يموت وحين البروت بتبقى الوصية الراية في المرحل في فقال عوزي قال حزيفة لحد الله ألم يأتك الجخين يذفوات ألم يأتك يقين؟ قلت بلى وعزة ربي أين وجاء اليقين؟ قال فإياك والتلون فإن الله واحد وسيقول لك مين بكل مين لدي انتباهك؟ يوم وكل يوم راحه وكل يوم جديد وكل يوم مع وكل يوم ذاكر وكل يوم ما اراجع وكل يوم ما اذاكر وكل يوم, وكل يوم ما اعمل كل يوم ابوسع مالك يا ابن قال الرسول صلى الله عليه وسلم تجد شارضا عند الله ذو وجهين أبو حسيني ذنة هينة قل لي عمر وشيط أحد عمر وشيط أحد حسيني ولوه بعطاء بعشرين بحسين بحسين ما ناجر ما ناجر حد لأحد حسيني بس الله ارزمنا من الله من الله سيئر وليتصغر إليه تفئدته الفؤاد محل التثبيه جدا يميل يميل ليه من زهر بالقاضي غروباً زي ملكولة عندنا في البلاحين الزمن على الوبان أراضي السحر لتماهي وتوشو ادعوا ولا يجوا ولا بيبروا المطالب ها الفيسبوك ده راس وشعر الكلام الكلام كله يخلي يضل دي جديد تماما عشان كده سيدي ده بيصدع عليا صلى الله عليه وسلم في بداية في منع الصحابه ها ان يكتبوا الا القران لو مش عارف ثاني ولا تكتب حاجه ثاني ولا حاجة تاني. حتى أن عمر بن الخطاب لما من بصحيبه من من الثورات والتراخي الكناء لا ترتقى الرزق ما جاء فزيني ممنوره فزيني لا تؤجل ورد لا تحسن مش عارف كده مواعي بالمواعي بالضين عادت؟ فأنا رسولينا عيد رسول الله بالمواعي بالضين سيد مالنبي الأدوية أبوك أبو فيها يا فرصة إن الخارج هي الأرض طالب الناب للأعجابيين ويحضيني ببيني النوع عشان كنا عارضا اللي بيقول يعمل دستور يقول يعمل قانون اللي عارض هل الإسلام تقول له امتى هوكونا فيها امتى هوكون في اي اهل الناس بالسريع هي الساعه قال الرسول باذن الله بالضبط هو الموضوع ويقول هذا يقيله لكن الاخت قسمها الان والخوف انك تسمع ان حد في في الاخبار ويبدأ إيه السابق عن الوضع مش هينفع بيقول لك مش هينفع الوضع إيه مش هينفع بالوضع سيدنا اللي بيصابع ليه اصبوا إذا كنت إلى عالج في واضي كون كانوا مستكينة بأتمر ساعتهم مش مترمين بيدي احنا اللهم ما دولكش التعليقات إيه ما اللي مش هينفع؟ شو هل سنوز؟ صالة على زفن صالة الله عبيد عليه الصلاة والسلام لما توقف تسمع فعلات وتسمع فعلات وتشوف ته وتشوف ته وجي ارادات وجي ارادات يعني تسالسا هل تبقى أن تقولك ليه؟ بصنوز يوم اليدان بصنوز يوم الزفن شو هي كان عمام مرحبا على زفن عبيد عليه الصلاة والسلام هل تصدر جلده هل تصدر جلده هل تصدر جلده هل تصدر جلده ولتصدر إليه أفئدا أفئدا الحل الوسابي تنفذ تحل الكبيرين تجيب الجلسة من أول تاني ان احنا قلنا يا قلنا قلنا في الصدر وبعدين بقى القلب وعامله جامد عامل له 4 و 444 و 400 كده مش هذا المصور بص لا ممكن هنشيل حاجه الصدر فوق وبيشرح تمام وقاطع شرح بالفاضل تاخد تشوف الراجل اللي بيكلمه ده في جسمه لا ما بيقفلش ما صلع عرسول صلع بزيد انه يا عم الشراء ويا طليمين يا قرى صلوا عنا اخوه كتب خفيمة بس ليش حسبانك فبتصنع دا بواحدة رباني صل الله عليه وإنه صلى الله عليه وسلم بنقولي ان الصنع. ينشارح بالحق وقد ينشارح بالباطل مش ربنا الفنا قال إلا من كُبْرِها وَقَنْكُوبُهُ مُحْنَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ ولكن من شرع عن الكُبْرِ صارع وقد وقد ينشارح بالقُر فوالك لا أعترد صارع الله جدا ممكن ينشارح بالكُبْر ممكن طارع ينشارح بالقُبْر لكن لا. إذا شرع الصدر والحق الله ما يسمع للحق وتعصبونا بالعرض ان شرح الصوت الحمد يتوهر الحق الى القلب فيطمئن القلب الذين آمنوا وتعصمئن قرور بذكر الله ألا بذكر الله الله الله الرسيكل <سؤال> انا رايح كانت عميقه ايه زور في القوم المجالاتين ينزل الجن يعمل كمية ينزل جدا تباين كمية تصغير كبيرة الذين لا يؤمنون بالأخرى هي طوية الإيمان بالأخرى من زمان ولا شكلك مش مطمن بقى والله ما تخليش الماكينه الله اكبر بس دي خطيته اسمها واحد والله يا, <تصفيق> يا, يا عم وغيرك هل موته لانا دا كله يموت هي حتى فيها. طيب ممكن تروسين دا مش بكرة ممكن تقول دي ممكن يكون ملك الكل دي الوقت الحالة ما يمكن يبصينا كده في دور حاليك روحك كده اوه ونجبرك الناس الله <تصفيق> لو احنا دينا دي هؤلاء تنساين ما بلعتم سنة 11 سنة لوقتي 22 سنة لك عشر 12 سنة ربنا رجعنا خلاصاتكم ايه؟ هي دي قضية الايمان بالاخر قال حسن يقالب لأحدهم هتؤمن يوم الساحر؟ فيقول نعم وكذب وربي كعفر إنما دين أحدهم لعبة على مساده قريت الإمام من أفرة مش كلام موم من أفرة أنا موم من أفرة لكن لك الحقيقة انت مؤمن للوقت إنك لو عصدت من أفرة محجدت النفس أروا من مش انت هم تريد ان اعطر اليدا قاعدة مصطفان مش انت هم تريد ان اعطر جاهد دي كده في جيبه مش انت هم تريد ان اعطر جاهد بالقاعدة وانا ما في الجاهد كده فس. لقد اكتنيه لانك نازل لك انت قابل ربنا ماذا يا ربنا يا سيدنا بيقولها ليه صروا بيقوله كان يؤمن بالله واليوم الآخر مديره خيراً او يفضل كان يؤمن بالله ربنا سمعه شايفه ويكتب عليه ويقوله واليوم الآن انه هي ربنا على الكلام ده لم رسول الله فالله ما يزالنا منكم إلا وسيكذبه ورقمه جيدا بينه ورقمه ترجمه منك لدينا فيه مبيت منك حاجة انت ورقمه بس يومك عندي لها خيبين اتولي بيتك بس بالله يعرف اتولي وانت انت ما ينظر في القاواتي فلا يرى إلا مرة ربنا كذبت عليه انخلفت قوامي نسيتني دي كنت اتبعي لعملي اندفاك الوقفة دي ولمن خاف بقام رب من ايجا تقتل اندفاك الوقفة الوقفة دي لم أنطق بكلمة إلا ورحبت لهذا وقت إذا ليلة إيما قمت بجانا أظهرني كذا وقت جاهز أما أم يسأل حفظ ربط الذين لا يؤمنون بالآخرة هم باقي تتسلسل قلوبنا عشان مفوولش هم دول اللي التصغير أنا أقول لكم بجأت في الوقت مين في الدنيا والمناصب أنا قلت الناس الصالمين أسهل الله أن ينتقل من المصر المين الله أن ينتقل من المفسدين الذين يفسدون بالأرض ما يستقلون الله ممن يذينك في المرض ومنصر المصر العقين من المؤمنين ربنا أران الآيات في الصالمين شوفنا بعينينا كنا بنسمع بل... كنا بالقاء عن إبلاد حاج ما وغيبين نقرد شوفنا بعينينا ربين عمل إيه بالطريق ويوش ماجد شوفنا كل ما شوفنا بعينينا إنهم إنو... يعني أزلوا وما لبعثهم مناصرهم صحة بل كل تفد عنهم وما لبعثهم أموالهم صحة بل منها ومع ذلك ما سهل المسلمون بعد أن رأوا العبر يطمعون في من مناصب و أموالهم. هو شهوة. أنت شوفت المناصب ما تعيشها والأموال ما تعيشها إذا جاء قلعة في الشهد لما تميل الأرواب يحصلين قال الله. ولتصغى إليه أخيذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليعطرهم وليعطرهم بعد كل مربيل هترضى وهو لا يوجد أيضا أن تمر الزنالين مع الفداوة العديمة والتنازلات الزريبة عن سبيل منهج هل فقد الذي معجبه امتيني من حينك هذا الجرح يا ضرور لابد انه هاجع المنهد ورسمت على القصور ايو عدد نازل انه البيت. مش عشان انا بقول كده مين اللي قال الصراخ والقحله اما تتنازل ان المنحه يبقى وقاف وقيمه اقراء اخرى فالقرار والوقاف مش في المظاهرات ولا في المسيرات ولا في الانتخابات تمام مش نراد صح مش نسولنا مش د... مش نسعي لازم الكلام ده هو الحصو وإلا لو النهار داخنا تداه ترى هذا المهد يجيلك بعدنا هاي خليه هاي فأخذنا من العودة إلى أخور هذا المدهج إن المدهج المدهج يكون بالأدهج على الدوحين دوحين الله وعلى التعلم بالقرم بالأذبار ما قلت إحنا قلنا لكل المناهج الكهرة من الجماعات والدعوات الكهرة بيقولوا اسل القصور في ناس اضل القصور عندهم الدعوة وناس قاضل القصول عندهم إقامة الدولة ون земل القصور عندهم allons viات har وناس قاضل القصورة عندهم الأمروح من ايانا المنجرة من هدنا الكتاب والسنة 않았هن سل 분 الله اضل الهم هو لا إله إلا الله قاضل الكل لأصل بصولي عشان كده سنة ده بيصدق عليك على ببلد المبكة من أجل هذا الأصل أضحي البلد ومروحيش بديني وصلت لا تتسلزل ولا تتسحزل فأنا بتكلم بعد الانتخابات مش قبلها فنصب على سنة دولها وليهم الأحوال بعد ما ملايت الأول وصدرت ولتصدر بعدها ولي ارتبعوا يرتبعوا يحصل الثالث الأول ولي اختلفوا ما وهم مختلفون ثم سأل الله السؤال ويبغي ان نستغرب هذا السؤال الصاخب اما غير صحيح كما انا والله يحين الموت فتقول ما عندي اكثر من حكم من الانسان الله ولغير ما انزل الانسان اذا الناس الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليهم الكتاب مفصلا كل شيء مفصل كل شيء ذي فرق واضح لما صحت القلوب رضت ولما رضت لقد حقت أعظم اسم في تاريخ البشرية ان تجعل الله الدي مقراطيا يفعل افحير الله يفتغي حكم وهو الذي انزل اليكم الكتاب انفو الصلاة والذين اتينكم الكتاب يعلمون انه فلا تكون أنها من المنتهي وتنتكلمة الضغطية صدقاً وعاجلاً الذين يؤيدون العجل في شريعة الله الذين يؤيدون الحرية في شريعة الله الذين يؤيدون التنمية في شميع الله إلا أن تغير أو تتذكر كلها إلى أهل الله أخوتي أن أحبكم في الله الوصية حافظوا على قلوبكم العلاد لا تسمعوا كلام الوفار لا, لا تسمعوا وتنصدوا لكلام المنافقين لا تسمعوا وتنصدوا لكلام المرتفين لا تسمعوا تصدقوا الكلام المتناقضين لا تسمعوا وتصدقوا لمن يريد الشر الدين لا تسمعوا تصدقوا لمن يريد التلاعب بالدين قولوا تغريه صريح وراها قال الله على رسوله صلى الله عليه ثم لا ينسك بيتر قلبي تجعله العبادة انا عندي استرخو ايه منتكن اتصلت بيه صباح 11 فكره ثلاث جلسات دي بنت في نفس الوقت واخر ما بقى تمام استخرت بالعبادة العبادة, العبادة. القيام والذكر تنظر القرآن صيان النوافل بالدعاء البكاء السؤال بسألته كتير أولي في ناس كتير ونفسي واحدة من منكم يقولي هذا انت كانت أجل المحرم صح هذه روحي يا تي وحيده انا خلاص ما كشلم وخالها انا في الكوكه رحت فين عن معادي ايه يشغلوا عنها دنيا عشان كده نعيزك كبات البلاد تولع ارزقني الشوق الى بقاتك اللهم ازرع الشوق في قلوبنا اللهم ازرع حبك في قلوبنا اللهم انا قلوبنا بحبك وانزعني قلوبنا حب من سواءك ونظرنا الرغبة فيما عندنا اللهم إنا نسألك أن تملى قلوبنا برجائك وانزعني قلوبنا رجاء من سواء حبك في الله واسلام